إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما, يحلونه عاما وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِّوَاطِئُ عِدَّة مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَیُحِلُّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ زُيِّنَ لَهُم سُوءُ أَعْمَالِهِم